بسم الله الرحمن الرحيم أرائت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن فضاتهم ساعوهم الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون